ثمان سنين. كلمات سعود حسين الخريب أداء الشاعر علي الكدادي <تصفيق> <تصفيق> Żyłabym <toddress> هذا لا ذهما نسنين واصبر على التعذيب ولا فتح له محضر ولا بصر Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie و ولا يدري عن اللي طواه الغي عجاز يا افهم اسباب اعتقال k Są to każdy, kto jest توجت تذكر ما مضى زمن صعب Oh, wait. Wyjąć